اللَّهُ غَفُورٌ شَكُورَ أَن يَقُولُوا افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَأِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ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 والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله القلع عباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء انه بعباده خبير بصير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 وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِم إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ إِنَ اللَّهَ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرَ